وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفي العون ذل وتد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم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 كوان ما لك صفا صف وجي ايوم اذ بجحنم يوم اذ يتذكر الانسان وان له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي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 فادخلي في عبادي وادخلي جنتي تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com